أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا İnnehu bima tağmalun basir, vla terkenu ila ladin zlamu ftemeskumunar, vma lakum min doni min auliya. ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار مِنَ من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةٌ يَنْهَوُنَّ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا إلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أنجينا مِنْهُمْ و